نزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله يا سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين ننبه الإخوة أنه سوف يتم توزيع كتاب أخلاق حملة القرآن من غد الثلاثاء بمكتب التوعية رقم 34 أمام باب الملك عبد العزيز وكذلك الكتاب يوزع بمكتب الهيئة في الدور الرابع بعد صلاة العصر باب رقم سبعة وثلاثين أعد هذا التنبيه هذا الكتاب يوزع مجانا وكل من أراد ان يأخذ نسخه له يرجع إلى هذا المكان تعيد الإعلان التوزيع يبدا من الغد الثلاثاء بمكتب التوعية رقم أربعة وثلاثين أمام باب الملك عبد العزيز جميل وكذلك بمكتب هيئة المعروف النهي المنكر بعد صلاة العصر باب سبعة وثلاثين جميل نعم أحسن الله إليك يقول شيخنا بارك الله فيكم أديت عمرة عن جدتي ولكن لضيق الوقت وصلنا متأخرين فأديت مناسك العمره ركضا في الطواف والسعي من غير أذكار فهل علي شيء الأصل في التعبد الأصل فيه السكينة والطمانينة أما العدو الذي وصغ الذي والركض الشديد يفوت يفوت على المؤدي للعمرة ولمناسك العمرة يفوت عليه المقصد المراد بهذه الطاعه وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لإقامة ذكر الله لإقامة ذكر الله دام أتى بالطواف سبعة أشواط والسعي أيضا بين الصفا والمروه سبعة أشواط يكون قد أدى الواجب عليه لكنه فوت على أدى الواجب عليه في العمره لكنه فوت على نفسه فوت على نفسه ما ينبغي أن يكون عليه في عمرته من سكون وطمانينة وإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم هل يجب على المعتمر الشروع في مناسك العمرة حال وصوله إلى مكة أم يجوز له أن يؤخر حتى يرتاح لا يجب عليه أن يبادر إذا وصل إلى مكة متعبا وهو بحاجه إلى الراحة فلا بأس أن يرتاح حتى يؤدي أعمال عمرته بنشاط وطمانينه إذا كان وصل إلى مكة ومعه متاعه وأهله وأولاده يحتاج إلى البحث عن مسكن و. ترتيب أموره فيه ووضع حاجياته ومن ثم يذهب لأداء العمرة أو وصل إلى مكة وكان جائعا بحاجة إلى طعام فتناول طعامه وارتاح قليلا كل هذا لا حرج فلا يجب عليه أول ما يصل إلى مكة أن يذهب ويؤدي أعمال العمرة بل لا حرج عليه إن كان محتاجا للراحة أو احتاجا لترتيب أموري في السكن أو محتاجا إلى شيء من الطعام أو نحو ذلك لا حرج عليه في ذلك نعم هل المرأة تغتسل في الفندق أم الميقات لأداء العمرة الأمر في ذلك واسع يعني ال ال الاغتسال لبس الاحرام سواء كان في الفندق أو كان في مسجد الميقات الأمر في ذلك واسع لكن النية لا بد أن تكون من الميقات أما الاغتسال ولبس الاحرام فالأمر في ذلك واسع سواء كان في السكن أو في الميقات نعم يقول من أدى العمرة وفي اليوم الثاني اتى للمسجد الحرام وهو مرهق لا يستطيع الطواف فهل يكتفي بصلاة ركعتين تحية المسجد أم لا بد كلما دخل المسجد يطوف تحية البيت الطواف في أول قدوم تحية البيت الطواف في أول قدوم أما بعد ذلك فإن تحيته مثل تحية سائر المساجد إذا دخل يصلي ركعتين إذا صامت الحائض جهلا منها فماذا عليها؟ تقضي الأيام التي صامتها لأنه الصيام وقع في غير محله فهو غير معتبر، فتقضي الأيام التي صامتها وهي حائض نعم. تقول إذا لم أصل الظهر حتى و... وهذا يؤكد كلام الآجري رحمه الله ومن ذلك قوله أصوم بعلم، ما من صام بغير علم مثل هذه لما صامت بغير علم صامت وهي حائض. هذا الصوم بغير علم فإذا لم تكن العبادة بعلم تأتي مثل هذه الاخطاء والمخالفات يقول إذا لم أصلي الوترة حتى أذن الفجر فهل أصليه ركعة أو ركعتين قبل صلاة الفجر إذا أذن الفجر فإن فإنك تصلي ما كنت تصليه من الليل تصلي في الضحى تصلي في الضحى ولكن لا توتر وإنما تشفع إن كنت مثلا تصلي خمسا فصلي في الضحى ستا إن كنت تصلي سبعا توتر بسبع فصلي في الضحى ثمان وهكذا نعم يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة يقول السائل كيف أصل إلى هذه المرحلة أن تكون قرة عيني في الصلاة حيث أشعر بثقة للصلاة وأن تظر متى ينتهي الإمام حتى أستريح ما العلاج بارك الله فيكم العلاج ذكره أهل العلم ذكره أهل العلم وبيّنوه في مواطن كثيرة من كتبهم ومن هؤلاء الإمام بالقيم رحمه الله تعالى وذكر رحمه الله مشاهد عظيمة إذا شهدها المرء في صلاته فإنه يخشع في صلاته ويطمئن وتكون صلاته قرة عين له ويجد الراحة في صلاته ويكون لسان حاله في صلاته أرحنا بالصلاة لا أرحنا من الصلاة فذكر رحمه الله تعالى مشاهد عظيمة وتحدث عن هذا في في مواطن من كتبه وذكرت من من هذه الفوائد مما ذكره رحمه الله وذكره غير من العلم في هذا الباب في كتاب لي مطبوع بعنوان تعظيم الصلاة فأنت يسر للأخ الكريم السائل أن يقف على هذا الكتاب ويتأمل في النقولات عن أهل العلم فسيجد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يكون عونا له في تحقيق هذا المطلب العظيم نعم يقول شيخنا أنا شاب رزقني الله بصوت جميل في قراءة القرآن وأصلي بالناس فكيف أحقق الإخلاص في ذلك الإخلاص أمر يحتاج من صاحبه إلى مجاهدة مستمرة ومعالجة دائمة لأن النية تتفلت من الإنسان ولا يزال يمر بالإنسان من المواقف والأحوال ما يفتنه ويصرفه عن اخلاصه لربه تبارك وتعالى ولهذا قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى أو الأوزاعي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أي أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة ودائمة ومن أعظم ما يكون في باب معالجة النية أن يتذكر من, من بدأ يتسلل إلى قلبه الرياء أن هؤلاء الذين يرائي لأجلهم ويتصنع لأجلهم لا ينفعون ولا بمقدار ذرة يوم يقف بين يدي الله ويقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم ترؤون بأعمالكم لأجله لأجلهم فانظروا هل تجد عندهم ثوابا واجرا أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقصار ما يكون من هؤلاء مدح عابر وينتهي الأمر لكن إن كان ملتفتا الى هؤلاء وقاصداً بعمله هؤلاء لم يجد هذا العمل في صحيفته يوم القيامة في صحيفة عمله الصالح لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعل اعمالنا كلها لك خالصه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 من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ومما انبه عليه في مثل هذا المقام أن يلاحظ على بعض الاخوه في مجالس الذكر ومجالس العلم يغفل عن الفائدة بالانشغال بالتصوير بالانشغال بالتصوير وهذه الصور لا تفيد بل تضر حاملها والذي يفيد هو العلم نفسه والاهتداء ومجاهدة النفس على الاستفادة والانتفاع فينبغي التنبه لذلك أما الصور هذه التي شغل بها كثير من الناس فهذه لا منفعه فيها ومضرتها عظيمة أحد الأشخاص حدثني أنه رأى شخصا مع صاحب الله يمشيان في المسجد فجلس صاحبه على هيئة التشهد والتقط له صاحبه صورة ثم قام فانظر هذه المصيبة ما عظمها هذه هذا رياء بعمل لم يفعله لانه جلس للصورة ما, ما جلس يصلي اصلا هذا رياء بعمل لم يفعله اصلا لم يصلي هو فانظر فتنة التصاوير كيف شغلت الناس بيلتقذ نفسه في المصلى في الطواف في السعي إلى غير ذلك فهذا كله مضرة لا فائدة فيه هذا كله مضرة لا فائدة فيه فينبغي التنبه لذلك والتيقظ وحمل القلوب والأنفس على ما ينفع والبعد عن الضار الذي لا خير فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه